كانوا أ ش د منهم قوه و أ ث ا ر و ا ا ل أ ر ض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان ع ا ق ب ة الذين أ س ا ء و ا السوء ان كذبوا ب آ ي ا ت الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كاتلين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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف السنتكم والوانكم إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للعالمين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 「私たちは私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのため م 私たちのために私たちの ل めに私たちのために私たちのために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 ذلك خير للذين يريدون وجه الله و أ و ل ئ ك هم المفلحون وما آ ت ي ت م من ربا ليرضوا في أ م و ا ل الناس فلا يرضو ا عند الله وما آ ت ي ت م من ز ك ا ة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 سبحانه وتعالى عما عم يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض اللذي لعلهم يرجعون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 ف ض ل ه ولعلكم تشكرون ولقد أ ر س ل ن ا من قبلك رسلا إ ل ى قومهم فجاءوهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا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 وان كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إ ل ى آ ث ا ر رحمه الله كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 الله من يؤمن بآياتنا فهم س م ن ا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد ضعف قوه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 ولقد ض ر ب ن ا ب ا ل ن ا س في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ولئن جئتهم ب ا ي ة ليقولن الذين كفروا إ ن أ ن ت م إ ل ا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون